وإنا ل ج ع م و ن س ا ع ل ي ه النابلسي صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب جرزا ا أم أن حسبت ك ك ه ف والرقيم ا من آياتنا ع ج ا إذ أ و ف ة إ ل ى ا ل ك ه ف ف ق ا ل و ا ر ب م ا ت ل ا م س ل د ن ك ر ح ا م ي ئ لنا م ن أمرنا رشدا فضربنا ع ل ى ذ ا ن ه م في ا ل ك ه ف س ن ي ن ع د د ا ثم ب ع ث ن ا ه م ل ن ع ل م أي ا ل ح ز ب ي ن أ ا س ل م ا ب ث و ا أ م د ا نحن نقص ع ل ي ك ن ب أ ه ب ا ل ح ق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 「私たちはこの世を変えたのは私たちの思いを知っていることです。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 أ موسوعه ر م مرفقا ت ر ش م إذا طلعت ك ف ه م ذ النابلسي ت ا ي م و إ ذ غ ر للعلوم ا ل ا س و ا م ي ه ذلك م ن آيات ا ل ل ه م ن يهدي ا ل ل ه فهو ا ل م ه ت د و م ن ي ض ل ا س ل له و ل ي ه وتحسبهم اسماء وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط فراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت الله و م ت م ن م ب ا ل ح س ن ا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 م أحدا ي ر و م و ع ه النابلسي ك م للعلوم ا ل ا ع ل ا م ي ه حق وأن ا ل س ا ع ة لا ريب ي ف ه النابلسي إذ ي ز ع و ن ي ن ه أبرهم م ف ق ا و بنوا ا ع ه م بنيانا ب ر للعلوم ق الاسلاميه ل ذ ي ن ب و على أ م مسجد لنا و ث ل ث ة ر ا ب ع ه م ك ل ب ه م و ي ق و ل و نعلم خ ما نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ب نحن نحن نحن ه م ما يعلمهم إلا ق ن نحن فلا ت م و س ف ع ه م النابلسي ظاهرا للعلوم الاسلاميه و ت اسماء الله الحسنى إ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 م ا لهم من د و ن ه من و ل ي و ل ا يشرك ف ي ح للعلوم ا ل ا س ل ا م ي من ربك ا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر تجد دونه ولن ن ف س ك م ع ا ل ذ ي يدعون ن ربهم ب الله غ د ا ا و ع ش ي يريدون و ج ه و ل ا تعد تريد عينك عنهم تريد زينة ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا ولا ت ى أ اسماء الله ا ه ل ح ا ن أ م ى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 ث ي ا ب الهدى من س ه د س و ي س ت ب ر ق ربحيه ن ف ي ا على ا ل ر ا ن ع م ا ل ث و ا ب و ح س ن اجتماعي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 فقال لصاحبه وهو يحاوره أ ن ا أ ك ث ر من كمالا و أ ع ز ن ف ر ا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أ ظ ن أ ن تبيد هذه أ ب د ا ظن ا ل س ا ع ة ق ا ئ م ة و ل ن ر ب ي ل أ ج د ن خ ي ر ا منها م ق ل ب ا ا ق ل له صاحبه و ه و ي ح ا و ل ا خ ل ق ك من ت ر ا ب ث م ي ه ل ف ض ي ا ك ت و ر م ح م ا ت ب ا ل ا ل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 موسوعه ل ي ا ح س ب ا ن ا من ا ل س م ا ي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ن تستطيع الحسنى و ي ط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 زينة الحياة الدنيا و ا ل ب النابلسي ق ي ا ا ت ص ا ا ل ح ت خير ع د ربك ث و ا وخير أ م ا ويوم ن ر ا ل ج ب ا ل وترى ا ل أ ر بارزا ض و ح ش ا ه م ف ل م ن غ ا د أحدا ر وعرضوا منهم ع ل ى ربك ص ف ا لقد ج ئ ت م و ن خلقناكم ا كما أول مرة ب ل ز ع م ت م أن ا ت ب ل ن ا ب ل لكم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 م و ج س و ع م ا ل و ا حاضرا ب ل ا ي للعلوم الاسلاميه ن اسجدوا ل آ د م فسجدوا إ ل الا إ ب ي س إ ل إ ب ل ي س كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دونه وهم ل ك م عدو بئس ه ا ل م ي ن ب د ل ا ما أ شركه م خلق ل ا س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ولا خلق أ ن ف س ه م و م ا ك ن ت مضمون اتخذ ل م ل ا ج و م ا ك ا د ع موسوعه فلم م النابلسي موبقا ل ج ع ل و م الاسلاميه ر أ ن ه و ا ق ا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 ا س ت غ ف ر ر و ب ه م إ ل ا أن تأتيهم سنة الله أ و ي ي ي ن أو أ ت م ا ل ع ذ ا قبلا وما ب ن ر س ل ي ن إلا مبشرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا ل كفروا مبشرين ومنذرين ح به ى لفضيله ا آ ي ا ت و محمد راتب النابلسي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 أبدا. وربك الغفور ر ا ل ح موسوعه ل يآخذ بما ك ب ا ل ج ل ل م ا ل ع ذ ا ب ب ل لهم ل موعد س ي ج د دونه و و من ل ا ل ع ل ن ا ه م ل م ا ظ ل م و ا و ج ع ل ن ا ل م ك ه م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 ل ق د ل ق ي ن ا م ن س ف ر ن ا ه ذ ا ل ن ا ب ل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 من عبادنا آتيناه رحمة من ع ب ا د ن آتيناه ا ر ح م ة من ن ن ع د ا ل م ن الله ا ا ل ح س ل ى تُعَلِّمَنِ عُلِّمْتَ مِمَّا رُشْدًا قال انك لن تستطيع معي صدرا ً وكيف تصبر ِ على ما لم تحط به خدرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قَالَ فَإِنِ فَتَجْمُ اتَّبَعْتَنِي فَلَا موسوعه النابلسي ي للعلوم ن ه ذ ا ل ا س ل ا م ي ا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 إذا و ق ي ا غ ل ا م ا ف ق ت ل ه ق ا ل أ ل ت ل و م ا زكية ب غ ي ر ن ف ه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 موسوعه ا ل م د ي ن ة و ك ا ن تحته كنز ل ه م ا و ك ا ن أ ب و ه م الاسلاميه ص ا ح ب ل غ شركه الهدى شركه م دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ع ل ه صبرا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 لفضيله ا ل د ك ت و ل ق ح م د راتب ا ل ن ا ب ل و إ م ا أن تتخذ ف ي ه م ح س ن ا ق ا ل أ م ا من ظ ل م ف س و ف نعذبه ثم ي ر د إ ل ى ربه ف ي ع ذ عذابا ب ه نكرا و أ م ا من آمن م و ع ل ص ا ل فله ل ح ح ا جزاء ا س ن ن ا و و س ق ل له م ن ي م م و س ب ع س ب ب ا حتى إذا ب ل غ ن ا ل ش م س وجدها ت ط ل ع ع ل ى ق و م لم ن ج ع ل لهم ه من ن د و ا س ت ر ا ك ذ ل ك وقد أ ح ط ن ا ب م ا ل د ي ه خ ب ر ا ث م أتبع ا ب الله الحسنى بين ا ل س د ي ن و ج د د من و ن ه م ا قوما ل ا ا ي ك د و ن يفقهون ق و ل ا ق ا ل و يأجوج ومأجوج ا يا ذا القرنين إن م ف س د و ن ف ي ا ل أ ر ض ف ه ل ن ج ع ل لك خ ر ج الاسلاميه ع ى أن ن ن تجعل ب ي وبينهم د ا ا ق م ك ن ربي خير موسوعه ي ة أ ج ل بينكم ب ي ن و م م ر ا ت و ن ي ا ب ل ح حتى د د ي إذا س ا و ب ي ن ا ل ص د ل ع ل و حتى إ ذ ا ج ع ل ه ن ا ر ا ق ا ل آتوني ا م ي ه شركه ا ل ه د ا شركه دعويه غير ر ب ا ل ه ذ ا ر ح م ة م ن ربي ف إ ذ ا ج ا ء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي د ك ا وكان و ع د ر ب ي حقا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 موسوعه النابلسي هل ئ ك م ب ا أ خ ر للعلوم ا ل ا ا ل ي ن ا م ي ه اسماء الله ا ل ح س ن أنهم يحسنون صدعا أولا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 قل لو ك ا ن البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أ ن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ا قل إنما بسم ش ث ل إلي ك م م يوحى أ ن الله إ ه ك م إ و ا ح د ف م ن ك ا ن ل ر ب ه ف ل ي ع م ل ل ع م ا ص ا ل ح ا و ل ا يشرك ب ع ب ا د ة ربه أحدا